سورة التوبة بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض اربعه اشهر وعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين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 إلاا الذيينَ آهَتُم مِنَ المُشْكِينَةُم مَلَم يَ قُصُوكُم شَيئ وَلَ يظاهِرُ عَلَيْكُمْ أَ أحدَدَ فَأَتُّ إلَم أَهْدَوم إ مَُّتم إِ اللهَّهَا يحِبُّ المتقين. فَإذًا سَلَخَل أَشهُرحُرُمُ فَقُتُل الْ المُشِكينَ حيَيثُ وَجَدمُهُم وَخُذُم وَحصُرُوم وَقُد لَم كل مَْصَدَ فََن تَابُوا وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَ الزَّكَةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم إن اللهه غَفُور الرَّحيِيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تون عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينة وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم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 وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ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 ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُفَكُّنَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بَنِيَّ مَرْيَمَ وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا لیا وَاحِدًا علا لو إِلَّا آئی سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ تو فی نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ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 مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَانِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون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 وان چوکل مل چر بس نب احدل حسن و نحبصوب کم لو بیادی أَوْ ادی فَتَرَبصُوا إِنَّ مَا عَمِلْتُمْ مُتَرَبصُونَ قُلْ أَنفِقُوا قَوْعًا أَوْ كُرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِن كُنتُمْ كُنْتُمْ وَماَا مَنَعهُمْ آنْ تُقُبَلَ مِنْهُم نَفَقاتُهم إِلاا أََّهُمْ كَفَوُ بِلهِ وَبَِرسُولِ وَلَا يَأتُونَ الصَّلااتَ إِللاا وَهُم كُسَلَ وَلَا يُم فِقُونَ إِللاا وَهُمْ كَالِرهون فَلَا تُجبَِكَ أَمْوَالالُوم وَلَا أَلادُهُمْ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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلاً لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوه وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 یاحبل کم لردو کم الاحو رسو اح اردو کانو مین المیال أَلَمْ این دہ و رسو لو فن لو نار جہ نم خالد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 قُلْ بِالَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ وَبِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَنذِرِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ بِالَّذِي أَنزَلَهُ اللَّهُ وَبِهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوه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 الذيينَ يَلْمِزُونَ المُطَِّّعينَ مِنَ المُؤمنِنينَ فيِي الصَّدقاتِ والَّذينَ لا يجدونَ إِلاا جُهدَ فََسْخَعونَ مِنهُم سَخِرَ اللهَّهُ مِنْهُم وَلَهُم عذاابُ أَليم.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 وَسَيَرَ اللهَّ وَعملَلَكُمْ وَرَسُولُهُثَُّ تُ رَدُّونَ إلىى عَالمِ الغَيبِ وَشَّهَادَ ثمَُّتُ رَدُّونَ إى عَمِ الغَيبِ وَشَّهَادَةِ فَيونَبُِّكُم بِماَا كُنْ تُم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَاءُ السُّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وَمِنَ ٱلَّذِينَ حَٰوَلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَٰقِ لَا تَعْلَمُوهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ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 واللهَّهُ عَليم حَكيم وََّذينَ التَّخَذوا مَسجدِدًا ظِرَارَ وَكُفرَُ وَتَفْريقَ بَنَ المُؤمنِنينَ وَإر الصَادَ وَإِر صَادَِّمَن حَارَبَ اللهَّ وَرَسُلَهُ مِ قَب ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه اذى لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه پیری جب ن والله ولاحبل متحری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 إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ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 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة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 ذَلِكَ بِأَهُ لا يُصبُهُم ظَمَُوا وَلَا نَصَبوا وَلَا مَخْمَصَةٌ فيِي سَبيل لللهِ وَلَا يَطَعُون مَوْطِ أَ يَضضٌ كُفَّارَ وَلَا يَناالُون وَلَا يَناالونَ مِنْ عَدَُّّلًَا إِللاا كُتِبَ لَهُم بِهِ عملل صَالِحًا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 لَٰكِنَّنَا نَفَر مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ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 فَأََّ الذيينَ آمَنهُ فَزادَتهُم إمانَ وَهُم يَسْتَبشِعون وَأََّ الذيينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُون فَزادَتهُ رِجِسًا إَا رِجِسم وَم تُ وَهُم كافرون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 صَرَفَ اللَّهُ قُنُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ